قال دين فيه وسألهم يوم القيامة حملة يوم يُفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم يُفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة